اتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار ربهم شيئا الا باذن الله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 وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله, الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين الذين يحادون الله يشاقون الله سبحانه وتعالى ويخرجون عن حدوده ينتهكون حرماته ويخرجون عن حدوده ويغضبون الله سبحانه وتعالى ويحاتون الرسول عليه الصلاة والسلام فيعصون أمره ويرتيبون ناهيه ويخالفونه تذعن لأهوائهم ورغباتهم يظنون أنهم بذلك حصلوا على الحرية والسعه وأن هوى الشرع لن فيها تضييق أو أمر الله ورسوله فيها تضييق وفيها تشديد عليهم فهم فعلوا هذا من أجل التحرر في زعمه من أجل التحرر وإعطاء إلى أنفسهم ما تشتهي وهذا يشمل كل من خرج عن حدود الله زاعما ان شريعه الله فيها ضيق وفيها حبس للحريات كما نسمعه الان من مقولات الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرء الله جل وعلا عكس عليهم مراداهم فقال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فعاملهم الله نقيض قصدهم والكبت هو التضييق هو التضييق <تصفيق> وإنزال المشبقة عليهم رقوبة الله أما شريعة الله إنها شريعة سمحة وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما الحرج والصعوبة الخروج من الشريعة الذي يخرج عن الشريعة بزعم أنه يريد يريد الخروج عن الضيق وعن الحبس في وعن كذا الله جل وعلا يوقعه في نقيق قصده لأنه ترك الشريعة السامحة الطيبه التي فيها الخير خرج الى ودها من الكفر والنفاق وحصول شهواته المحرمه هذا في الحقيقه كبث له هذا كبث له واستدراج له من الله سبحانه وتعالى هل أحسب لنا الذين كفروا لَهُمْ ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم لإجتاد وإفهم أَنَّ تجدون أن المؤمنين المتمسكين بالشريعة في راحة بال واطمئنان وسعة في الرزق وبركة وتجدون خارجين عن, الش... عن الشريعه يجدونهم في كبد تضيق عليهم أنفسهم ولا يحنون بعيش وعندهم منغصات ومكدرات في نفوسهم ولذلك ينتحر بعضهم ينتحر بعضهم من الضيق الذي يجد في نفسه يجد ضيطا في نفسه وهموما في نفسه وإن كان عنده سعى من الدنيا وأمواله إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا فهي زيادة هموم أولاد أموالهم وأولادهم زيادة هموم لهم فهذا الشيء اللاضح أن من خرج عن شريعة الله وحاد الله ورسوله أنه في كبت وإن كان يجعو أنه في حرية وأنه في سعادة فالله جل وعلا جعله في كبت نفسي جعله في نفسهم. لا ي... يهنأ له عيش ولا يهدأ له بال ويظهر هذا على وجوههم يظهر هذا على وجوه الكفار والمنافقين تجدها معدسة مقطبة وتجد وجوه أهل الإيمان تجدها عليها النور والبهى والشرور هذا هذا ما تتطمنه هذه الايه الكريمه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الكفار السابقين والمنافقين في الامم السابقه الله جل وعلا أهلكهم وجمرهم ولم يبق لهم فقير من قوم نوع وعاد وثمون وأمم كثيرة الله كبتها لما عصت رسله وعصت أمره سبحانه الله كبتها ولم تحصل على قائل في هذه الدنيا وخرجوا من الدنيا بكفرهم ونفاقهم إلى النار قد أنزلنا آيات بيّنة تدل على ذلك حيات الله إذا قرأت عن قوم وعادوا وعاج وقوم إبراهيم والذين من بعدهم تجد سنة الله جل وعلا لا تتغير مع الماضي مع سنة الله بالمعظم لا تتغير في المتاخرين قد أنزلنا آيات تبين ما حل الله بالذين يحاربون الله ورسوله في أي وقت سواء هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو غير من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام في التاريخ وفي القرآن وفي السير وفي, وفي الشواهد التي في الارض من آثاره كلها تدل أنها آيات بيّنة واضحة. قد انزلنا آيات بينات وللكابرين عذاب مهين كبتوا في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب مهين والعياذ بالله. عذاب في جهنم مهين من الهوان كما تكبروا على آيات الله في الدنيا أهانهم الله في الآخرة عكس ما يريدون فهم في الدنيا في كبث وفي الآخرة في عذاب مهيب فماذا حصلوا عليهم من محادثهم لله ولرسوله ما حصلوا إلا على الشفعات في الدنيا ولا آخرة، وللكافرين عذاب مهين. ثم قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم الله من قبورهم جميعا لا يترك منهم أحدا. لا يهرب منهم أحد او يتخلف منهم أحد المؤمن والكافر المطيع والعاصي ابعثهم الله جميعا لا مفر لأحد منهم ابعثهم من الأرض يخرجون من الأجلاس يعني القبور سراعا يوم تشققوا الأرض عنهم سراعا ويقومون من قبورهم يقومون من قبورهم لأن الله جل وعلا بعثهم واعادهم ليلاقوا حسابهم وجزاءهم يوم يبعثهم الله يحيي الموتى في القبور ويعيدها كما كانت. فما قال يخلقهم الله يبعثهم الله ويعيدهم جميعا لا يتخلف احد او يهرب احد أو يختفي أحد أو يرسل مندوبا عنه لا الله يجمعهم جميعا عذروا الله جميعا وتجتمع اعضاءهم وأجسامهم يجمعها الله أيحسب الإنسان ان لن نجمع عظامه؟ فلا قادرين على أن نسوي بنا فيعيد الله أجسامهم كما كانت في الدنيا حتى لو مر أحد على واحد منهم حينما يقوم من قبل وهو يعرفه في الدنيا لقال هذا كلام لقال هذا بينه يتعاربون بينهم ويوم يحشرهم كان لم ينبتوا الا ساعه من النهار يتعاربون بينهم كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين ما خلقكم ولا بعدكم الا كنفس واحده الله جل وعلا لا يعجزه شيء يبعثهم الله جميعا لماذا يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا يبعثهم ليخبرهم ينبئهم يعني يخبرهم بما عملوا في الدنيا بما عملوا في الدنيا فهذه هي الحكمة من البعث من أجل أن يحاسبهم الله على أعمالهم ويجازيهم عليها وهذا من أدلة البعث فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يمكن أن العامل يعمل في هذه الدنيا ثم لا يبعث. قد يكون من أفسق الناس واكثر الناس وأفسد الناس في هذه الدنيا ولا يأتيه عقوبة ولا يأتيه نقمه بل يستدرج لماذا لأن جزاءه في الاخره جزاءه في الاخره وقد يكون من اصلح الناس واسقى الناس ولكنه ولكنه لا يحصل على كل ما يريد فقد ينخلل الفقر والفاقه والمرض ولا ينال شيئا من جزائه بالدنيا لأن الله يوفره له في الآخرة وينبئهم بما عمي فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله هذا عبث لو انه تركهم على دنياهم ولا ولم يبعثهم ويجازيهم لا ويجازهم لكان هذا عبثا منه سبحانه وهو منزل عن عبد ينبئهم بما عمل بما عملوا كل ما عملوا لان ما اسم موصول من صيغ العموم لكل ما عمله لا يفرق منه شيء فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه هم نسوا ما عملوا في الدنيا ويظنون أنه انتهى وأنه راح ولا صار شيء الله جل وعلا احصاه عليه أحصاه عليهم في كتابهم الذي كتبته عليهم الحفظة الكرام أحصاه عليهم وكتبه في صحائفهم وهم يظنون انه, أنه راح المسيح ليس له تبع وليس له اثر الله جل وعلا ما اهمله الاحصاء ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اعمل ما شدت معك الملك يكتب. وانت تنساه ولكن الله لا ينساه سبحانه وتعالى فحاسب نفسك احصاه الله ونسوه سبحانه الله عليهم واحضره في هذا اليوم بعد بعدما يبعدون والله على كل شيء شهيد يشاهد ما نفعله فيراه سبحانه وتعالى مهما كنا في بر او في بحر او في ظلام او مع الناس او خالينا عن الناس الله شاهد علينا شاهدنا ويشهد على ما نعمله ويرسل الحظة يخصبون علينا لكن قل من يتنبه لذلك ثم قال سبحان ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء شيء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في فهو يرى ويسمع ويعلم سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات العلا السبع الطيارة ويعلم ما في الأرض وما يجري عليها يعلم ذلك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه فلذلك احصى اعمالهم وان كانوا هم قد نسوها يعلم ما في السماوات يعلم اعمال العباد ويعلم ما هو اعم من ذلك كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه سبحانه وتعالى ففي هذا احاطه علمه سبحانه وتعالى بكل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي الم ترى اي تعلم ترى يعني تعلم ان الله يعلم يعني بل قد علمت لان الاستفهام هنا استفهام اي قد علمت ايها الرسول او ايها الانسان الذي عملت وعملت ونسيته الله يعلم سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون اي ما يوجد من نجوى ثلاثه إلا هو رابع المجالس، المجالس التي يجلس فيها الناس الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وما زاد وما نقص. المجالس هذه لا هي مهمة، بل إن الله جل وعلا مع الجالسين. الذين يتناجون يتسرون النجوى هي... هي السر يتناجون بينهم سرا اثنين او ثلاثه او اربعه او اكثر او أكثر. الله معهم بعلمه واحاطته ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم يعلم سبحانه وتعالى ما يتناجون به من عن الناس، يعلم السر والنجوى ما يكون من يكون ثلاثة يعني ما هناك ثلاثة إلا والله جل وعلا محيط بما يقولون، وما ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم بين معنى قولك الله هو ثالثهم هو ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم معناه ان الله معهم أن الله معهم بعلمه وإحاطته لا بذاته. تعالى الله أن يكون مختلفا بالخلق ولكنه يعلم ما ما يصدر منهم ويحيط به سبحانه إلا هو معهم معية إحاطة وعلم واحصاء لأن المعيه على قسمين معية إحاطة مع جميع الناس ومعناها العلم ومعية نصرة وتأييد وهذه تكون للمؤمنين للمتقين للمحسنين فالله مع خلقه معية عامة مع المؤمنين والكفار والابراء والفجار معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وهو قريب منهم هو قريب منهم سبحانه بعلمه وإحاطته والنوع الثاني معية خاصة للمؤمنين وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والتسديد قال الله جل وعلا لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى لا تخافا من فرعون انا نخاف ان يفرض علينا ويطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعلموا أن الله مع المتقين معيه نصرة وإعانة وحفظ خاصة معيه خاصة بالمؤمنين وهي كلها بنوعها معيه العلم لا معيه الاختلاف والحلول كما يقول اهل الله الله هو معهم اينما كانوا كانوا ظاهرين او مختفين بالسراديب والمغارات والظلمات فإنهم لا يغفون على الله سبحانه وتعالى لا يغفون على الله وان اختفوا عن الناس فإنهم لا يتكون على الله سبحانه وتعالى أينما كانوا في بر أو في بحر أو في جو أو في ليل أو نهار أو في ظلم فإن الله معهم ومحيط بهم ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا فحاط بهم في الدنيا وعلم كل ما صدر منهم وضبطه عليهم ولم يترك منه شيئا ما لهذا الكتاب وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا لا أحد يعذب بدون عمله ابدا او ينقص من عمله الصالح ما احد ينقص من عمله الصالح ولا يزاد عليه من عمل من عمل غيره لما هي اعمالكم وفيها احصيها لكم ثم وفيكم اياها كما في الحديث القدسي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم إياه ثم قال ختم الايه بقوله ان الله بكل شيء من أعمال بني ادم وغيرها بكل شيء عليم عليم وعليم صيغه مبالغه كثير العلم سبحانه وتعالى انا عالم، قال الإمام أحمد وغيره بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم يعلم ما في السماوات وما في ثم قال والله بكل شيء عليم. فبداها بالعلم وختمها بالعلم فجل على ان معنى قوله الله هو رابعهم الله, وخامسه أجنى الله هو خامسهم من ذلك ولا الله ومعهم ان المراد بها معيه العلم لا معيه المخالطه والمماشه تعالى الله عن ذلك ثم قال جل وعلا الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا وهؤلاء هم اليهود الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لم ينقطع شرهم عن المسلمين فكانوا إذا جلس بعضهم إلى بعض ومر أحد من المسلمين تكلموا سرا فيما بينهم، فيسيء ذلك الى المسلم ويظن انهم يدبرون له سوءا يدبرون له سوءا ويكيدون له فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك عن هذه النجوه نهوا عن النجوه فلم ينتهوا يعودون لما قال يعودون للمناجاه والتسار بينهم خوفيا نعم نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يعني يعودون للنجوى وقد نهوا عنها لئلا يسيء الى المسلمين ويظن المسلم انهم يبيتون له شرا كان الواجب عليهم لمامه ان يمتنعوا ثم يعودون لمامه عنه يعودون لمامه عنه وهو النجوى وهذا ليس خاصا به بل هو عام للمؤمنين ايضا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحسنهم إذا كان المسلمون ثلاثة فلا يتناجى إثنان ويكون الثالث يظن أنهم محتقرينه أو أنهم يدبلوا له مكر وكيف ليبتشوه أو ليضروا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أيضا عن النجوة أما إذا كانوا أكثر من من ثلاثة فلا بس لأنه ينتفي ينتفي المحذور فلم ترى إلى الذين نعوا عن النجوى ثم يعودون لما نعوا عنه النجوة على قسم، نجوا في الشر وهذه هي المقصودة هنا ونجوا في الخير نجوة لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه أو معروف أو اصلاح بين الناس فاذا كان التسار بين الاثنين أو في الخير ولا يضرون مسلما فهذا طيب هذه نجوى خير لكن المقصود هنا النوع الأول هو نجوى الشر ما يهذون لامانهم عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، ما يتناجون بالخير، لا يتناجون بالخير، إنما يتناجون بالإثم، وهو المعصيه التي الذي يعود عليهم هم، والعدوان على غيرهم، العدوان على غيرهم، فهذه النجوى المدمومة. كان فيها اسم الكلام الذي يدور بين المتناجين كلام معصية هذا اسم أو عدوان يتشارون يخطون, يخطون للمسلمين خطون فيما بينهم يسرون عليهم الخطط للمسلمين هذا عدوان وحتى على الكفار ما لا تجوز الخيانة للأبعية ويتناجون بالإبن والعدوان أما لو كانوا يتناجون في خير لا بأس وإذا جاءوك حيوك هذه خصلة ثانية من سوء ادبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاءوك حيوك بمال يحييك به الله ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم كانوا يقولون إذا حيوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون السام عليكم والسام هو الموت السام عليكم ما يقولون السلام عليكم السام عليكم يحيوه حيوك بمانا يحييك بذلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم رد عليهم بقوله وعليكم لكن عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة فاخذتها الغيرة فقالت وعليكم السام واللعنة عليكم السام واللعنة فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤمن ليس باللحان ألم تسمعي ما قلت قلت السام عليكم قلت وعليكم قلت وعليكم أي عليكم السام وهو الموت فهو رد عليه بمثل ما قالوا وإذا جاءوك حيوك بما لم نحيك الا تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعظا له يدعون عليه بالموت ويقولون في أنفسهم يقولون في أنفسهم فيما بينهم وفي خواطرهم وأفكارهم لولا يعذينا الله ملا نقوله لولا يعني هل لا, هل لا يعذبنا الله بما نقول فلما لم يعذبنا دل على أن هذا ليس رسولا لو كان رسولا لعذبنا وكون الله لم يعذبنا هذا دليل على أنه ليس برسول ويقولون في أنفسهم شخوة في أنفسهم هذا يدل على علم الله جل وعلا بما في النفوس وما يشر الله يعلمه ويقولون في انفسهم هل احد يعلم ما في الانفس الا الله سبحانه وتعالى لولا يعذبنا الله بما نقول ما نزل علينا عذاب بما قلنا فدل على انه ليس برسول هكذا يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول قال الله جل وعلا ردا عليهم حسبهم جهنم حسبهم أي كابير جهنم والنار حسبهم جهنم فهم إذا لم يعذبوا في الدنيا فإن العذاب ينتظرهم في الآخر وعذاب الدنيا أهوى وأسهل من عذاب الآخرة فإذا سلموا في الدنيا فليس هذا من حظهم وليس من صالحهم حسبهم جهنم يصلونها يصلونها يعني يحذبون فيها من الصلي أو التعذيب. حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير بئس المرجع والمهاب لانها مقرهم لو عذبوا في الدنيا ما العذاب في الدنيا يزول وينتهي لكن فالعياذ بالله النار بئس المصير لا خلاص لهم منها فلو سلم الكافر والمنافق والعاص والفاسق في الدنيا من العقوبه فلن يسلم منها في الاخره الا اذا كان من اهل الايمان فقد يسلم يعني يعفو الله عنه لكن اذا كان كافرا فانه لا يسلم في الاخره حسبهم جهنم يصلون فبئس المصير ثم وجه الله الخطاب الى المؤمنين ناهيا لهم عن فعل هؤلاء فقال يا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذن والعبوة دل على أنه لا يمنع التناجي مطلقا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذن والعبوة وتناجوا بالبر والتقوى هذا يدل على أن تناجي على قسمه تناجي في الشر تناجي في الخير فلا تتناجوا بالإذن والعدوان يا أخي ما كملت الله يا دي. ما كملت له الآن فلا تتناجوا بالإذن والعدوان كما يفعله اليهود أو المنافقون فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصيتك الرسول كما يفعله هؤلاء فدل على أن النجوى تكون في الخير وتكون في الشر وتناجوا بالبر والتقوى بدل ان تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول تناجوا فيما بينكم بالبر والتقوى تحدثوا تحدثوا بالبر والتقوى والموعظه والتذكير والتعليم وذكر الله عز وجل النجوى ليست ممنوعه مطلقا فتناجوا بالجد والتقوى واتقوا الله الذي لا تخشره اتقوا الله فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ما يخص الرسول اتقوا عذابه وغضبه فلا تتناجوا بمثل ما تناجى به المنافقون والجاهلون. الذي إليه تحشرون يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم ومنها المجازات على الندوة السيئة، بالجثم والعدوان ومعصية الرسول. يحرق. تحشرون إلى الله أنجازيكم عليه. اتقوا هذا اللقاء مع الله جل وعلا الذي يحصي عليكم أعمالكم ومنها النجوى السيئة فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا فدل ذلك بالبر والتقوى واتقوا الله اتقوا الله في حال اجتماعكم وفي حال تفرقكم وفي جميع أحوالكم لازم تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه وخوفه ورجاءه سبحانه وتعالى الذي إليه تحشرون يعني تجمعون يوم القيامة كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا ينبئهم بما عنه ثم قال جل وعلا مبينا النجوى السيئة أنها من الشيطان هو الذي يأمر بها هؤلاء إنما النجوى يعني النجوى السيئة التي هي بالاسم والعدوان ومعصية الرسول إنما هي إملاء من الشيطان أملاه عليهم فأطاع الشيطان والعياذ بالله إنما النجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا ليهزن الشيطان الذين آمنوا فإذا رأوا عدوهم يتناجون حزنوا لذلك يخافون ان أن عدوهم يبيت لهم سوءا ويخطط لهم مكرا فيفزن المؤمنين انما الندوه من الشيطان يامر بها أولياءه ويزينها لهم ليحسن بها الذين امنوا يحزن الذين امنوا وما هم بضارين من احد وليس بضارهم شيئاً. ولي... شيئا وليس نعم وليس بضارهم وليس بضارهم الذين امنوا وليس بضارهم الشيطان في مكره وتزيينه ليس بضار المؤمنين شيء هو يحزنهم فعلى هذا ليحزن الذين امنوا نفى الله جل وعلا ما اراده الشيطان فقال ليس بضارهم شيئا الشيطان لا يضر احد الا باذن الله سلطه الله على بعض الناس حقوبه له او امتحان له نعم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فهو الذي بيده نواصي العباد فقد سلط الشياطين والجن على, على بني آدم إما عقوبا وإما الكل وامتحان وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله بأمره سبحانه وقدره وقضائه. على مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى فنواصل عباد بيد الله الشياطين والكفر والفسق والمؤمنون والصالحون كلهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى ألا تخافوهم ما داموا أنه أنهم لن يضروكم إلا بإذن الله إذ يكن خوفكم إلا من الله خافوه لألا يسلطهم عليهم خافوا الله جل وعلا لا تخافوه فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين فعلق خوفك ورجائك بالله ولا يهمك أمر النفس تحزن من أجله أو تخاف منهم فإذا خفت من الله فلن يضرر ولهذا يقال من من خاف الله من من خاف الله أخاف منه كل شيء ومن خاف غير الله أخافه الله بكل شيء فاجعل خوفك من الله توكلك على الله إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا حصل على الله الأصل يتوكل المؤمنون على الله لكنه قدم المعمول وأخر العامل للحصر وعلى الله فلتوكل المؤمنون لا على غيره سبحانه وتعالى والتوكل من أعظم أنواع العباد فاعبده وتوكل عليك من أعظم أنواع العباد هو أمورك إلى الله واجعل خوفك ورجائك معلقا بالله والعباد نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى فلن يضرك احد الا باذن الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه فهو الذي يسلط الناس بعضهم على بعض او يسلط على المؤمنين اعداءهم بسبب ذنوبهم او بسبب تقصيرهم او بسبب تقصيرهم للاسباب النافع، ويسلك الله عليه، فنواصي المخلوقات كلها بيضة، ما من دابة إلا وهاكل من أسيئتها، إن ربي على صراط المستقيم، ولهذا قال هود عليه السلام لما هددوا قومه بآلهتهم أن تبرق، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آهل بناصيته إن ربي على صراط المستقيم وماذا كانت النتيجة لما توكل على الله وهوض امره إلى الله كانت النتيجة أن الله دمر عادا وانجا رسوله هودا عليه السلام وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فلا تخافوا منهم وعلى الله بل يتوفل المؤمنين ثم ذكر عدبا من آداب المجالس لما انتهى من النجوى ذكر عدبا آخر من آداب المجالس فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا في المجالس أفسحوا يفسح الله لكم المشروع أن الإنسان إذا جاء إلى مجلس أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يقيم احدا يجلس في مكان يجلس حيث ينتهي به المجلس لكن إذا جاء ولم يجد مجلسا فإنه يؤمر المؤمنون أن يفسكوا له ليوجدوا له مكانا يجلس فيه هذا من أداب المجالس ولا كل واحد يجمد في مكانه ولا يتحرك ويقف أخوهم المسلم ما يمكن يجد مكانه هذا ليس من حق المسلم على المسلم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس لا سيما مجالس العلم والمجلس الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون عند الرسول وكل منهم يحرس ان يكون اقرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم حبهم للخير وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومجالستهم فالله امرهم ان يفسحوا لاخوانهم القادمين اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس افسحوا يفسح الله لكم هذا جزاء. الجزاء من جنس العمل فمن افسح لاخيه ووسع له وسع الله عليهم تمسحوا في المجالس فافسحوا نفسح الله لهم واذا قيل انشذوا ايقوموا جاء وقت القيام للصلاه لعمل اخر للجهاد واذا قيل انشذوا فانشذوا والنشذ هو الارتفاع الارتفاع والقيام من الجلوس الا تبقوا دائما جالسين إذا حان وقت القيام فقوموا ولا تتثاقل لا تتثاقل ما لكم إذا قيل لكم انذروا في سبيل الله إذا ساقلتم إلى الأرض المسلم بالقيام للطاعة والصلاة والجهاد والعمل الصالح وقيل المراد أنهم كانوا يأتون يجلسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته والرسول عليه الصلاة والسلام تعلم له حاجة أو يريد الراحة فإذا انتهى المجلس فلا يجلسون بعد ذلك يقومون يقومون ولا يشقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بلوت النبي إلا لكم إلى طعام غير ناردين إنك ولكن إذا دعيتم فادخلوا غير طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق فقيل المراد هو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا عليه للجلوس لأجل راحته صلى الله عليه وسلم والايه عامه للمجالس الايه عامه لمجالس المسلمين ثم قال جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير يرفع الله اهل الايمان واهل العلم على غيرهم درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فهذا فيه قدر العلم وأن الله يرفع به درجات لا يعلمها إلا ولكن العلم لا يمكن يكون مع الإيمان ومع العمل ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ويكون مع, الإيمان مع العلم إيمان بالله ويكون معه عمل بالعلم أما العلم الذي ليس معه عمل فهذا إنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة والله بما تعملون خبير فهذا فيه الحث على العمل الصالح ولا سيما العمل بالعلم الذي تلقيتموه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء فهذا فيه الترغيب في العلم تعلما تعليما وعملا فيه الترغيب وأن الله سبحانه خبير بعمل العالم فإن عمل بعلمه وأخلص لله فإن الله يرفعه درجة وإن لم يعمل بعلمه ولم يتق الله به إنه يكون حجه عليها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يحملوا أسفار الحمار لو توجر من الكتب ما يستبيد منها وإنما تتربوا في الشمس. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه مثل الحمار الذي يحمل الكتب لا يستفيد منه إلا التعب واتلو عليه النبى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوث ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض السبب هو اخلد الى الارض فالله اهانه سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الارض هذا هو السبب مال الى الدنيا ومال الى الراحه والكسل فالله لم يرفعه بهذا العلم فالعلم يحتاج الى عمل ويحتاج الى اخلاص ويحتاج الى رغبه في طلب ويحتاج الى صبر علمهم يأتي عظوا ما يأتي إلا بتعب يحتاج إلى صبر وطول انتظار عدم تعجل في الأمور هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين بسم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله يدخل فيها المبتدعة عموما أم أنه خاص بالكافرين والمنافقين يدخل فيه كل من عصى الله سبحانه وتعالى كل من عصى الله من الكفار والمنافقين وعصاة المؤمنين كلهم يدخلون في المحادة والمحادة تختلف المحادة لله ورسوله تختلف بعضها اشد من بعض والجزاء عليها يتفاعد نعم أحسن الله إليكم سماع الوالد يقول السائل ما رأيكم في من يقول إن الله تعالى في كل مكان ويستشهد بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هذا حلولي هذا من الحلولين هذا كفر والعيادة لا. الذي لا ينزه الله عن كل مكان حتى في الحمامات والقالورات تعالى الله عن ذلك في كل مكان الله جل وعلا أخبرنا أنه في السماء وأنه استوى على العرش وأدلة العلو تزيد على ألف دليل ذكر منها الحافظ الذهبي في كتاب العلو علي الغفار ذكر منها أدلة كبيرة الله جل وعلا في العلو وليس مختلطا بخلقه وليس حالا في كل مكان لكن علمه علمه في كل مكان علم الله جل وعلا في كل مكان نعم شكرا سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي كتاب ملخص للتفسير في ثمانية مجلدات يقول لخصته لاجل الحفظ تحفظون ثمانية مجلدات طيب فاولخص لكم الأقوال اقوال المفسرين في الآية وجمعها في هذا التفسير. نعم. صلى الله عليكم سماح. وهو داون جيد يا جيد وخلاص في نعم. صلى الله عليكم سماح. الوالد يقول السائل ما هي المراجع والكتب التي ينبغي لطالب العلم الرجوع إليها لبيان الصفة المعية لله جل وعلا كتب العقاية عقيدة أهل السنة والجماعة وأفرب شيء العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام المتينية نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الكتاب الذي توصي بحفظه فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات أنا قلت لكم كم مرة ما هي بالعبرة بالكتاب ولا بالكتب العبره بالمدرس فإذا وجدت المدرس الذي يشرح لك الكتاب بجدارة وبعلم فالكتب موسرة ولله الحمد أي كتاب من كتب اهل السنة والجماعه تقرأه عليه فيه الخير الكثير لكن تبدأ بالمختصرات تبدأ بالمختصرات ثم تدرج شيئا فشيئا في, في طلب العلم. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في كتاب صفوة التفسير لمحمد بن علي الصابوني؟ كم تعلمون إن هذا التفسير إنه عليه تعقيبات وعليه تعليقات تنبيهات موجودة ومطبوعة ومن من علق عليه الشيخ عبد العزيز بن عبدالرحمن الله. علق عليه تاريخ جيد نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل اعتقاد الأشاعر أن الله تعالى في كل مكان هل يقصدون بذلك أنه في كل مكان بذاته أم أنه في كل مكان بعلمه لو كانوا يقصدون أنه في كل مكان بعلمه هذا العقيدة للسنة والجمع لكنهم يقولون بذاته يقولون ليس له مكان. لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرع ولا ولا إلى آخره. المعنى أنه ينتهي إلى لا, لا شيء. هذا القول نعم. سلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل في رد السلام على اليهود قال عليه الصلاة والسلام وعليكم. فهل الواو تدل على العطف؟ لا. تدل على العطف. نعم. سلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل لو سلم الكافر على المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله فكيف نرد عليه رد السلام بالغرب وإذا حييتم بتحي حيوا بأحسن منها أو ردوا إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام وإن قلت عليكم السلام ورحمة الله فهو أحسن وإن قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو أحسن وأحسن الصلاة عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح أن يقال إن قوله تعالى إن من نجوى من الشيطان دليل على أن الأصل في النجوى أنها من الشيطان كما دل عليه قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فتكون النجوى المحرمة والمباح لا خير فيها إلا إذا إلا إذا كان فيها خير السلام في النجوى المذكوره في الآيات التي هي نجوى المنافقين والكفار انما النجوى الالف واللام للعهد اي النجوى المذكوره هي من الشيطان اما النجوى في الخير فهذه من الله سبحانه وتعالى ليست من الشيطان والشيطان لا يامر بها الشيطان لا يامر بالنجوى في الخير نعم. أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل بعض الناس يأتي متأخرا للصلاة ثم يدخل في الصف الأول ويضايق, ويضايق من هم فيه ويستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم فهل فعله والسدلاله صحيح؟ لا إذا كان يرغب الخير بالصف الأول يتقدم يبكر في المجيء، أما أن يجلس في بيته أو في أي مكان ثم يأتي ويضايق الناس فهذا يسيء إلى المصلي إذا كان عنده راضة في الخير والصف الأول محبه هل يتقدم نعم والا يصف في المكان الذي ليس فيه مزاحمه نعم. سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل في وصف الله تعالى لصدور الكفار بأنها ضيقة وحرجة كأنما تصعد في السماء. فما معنى التصعد في السماء؟ استحيل يعني. استحيل عليهم الجماع كما استحيل عليه من يصعد إلى السماء. لأن لأن الله عاقدهم ومنعهنا من الجماع. فكما لا يستطيعون الصعود الى السماء لن يستطيعوا او لن يقبلوا الايمان يكرهونه والعياذ بالله وقيل المراد عند العصيين الان ان اللي يطير في الاجواء انه يقل عليه الهوى والاكسجين فيضيق يتضايق نفسه وقالوا ان هذا من اعجاز القران الله اعلم نعم السلام الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز للمسلم إذا دخل مجلسا أن يقول السلام على من اتبع الهدى وهل يجوز له أن يقول لمن يدعو غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا جاء إلى مجلس إن كان المجلس للمسلمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان المجلس فيه مسلمون وكفار فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينوي المسلمين ولو كان واحدا في المجلس ينوي بذلك المسلمين أما إذا كان المجلس كله كفار فيقول السلام على من اتبع الهدى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ورد ذكر المبذرين والمسرفين في القرآن الكريم في عدة مواضع هل هناك بينهما فرق؟ المسرح في الإنفاق الذي ينفق أكثر من اللازم يبدأ في الحبلات في في هذا الإسراء ينفق أكثر من اللازم واما التبذير فهو يخرج المال في غير فائدة يخرج المال ولو ما هو في ذباس والشراب وأكل يخرج المال بدون بدون تقييد بال بالاعتدال نعم فيشرب في الإنفاق ويعطي أكثر من اللازم نعم اسأل الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما رأيكم في تفسير حدائق الروح والريحان لمحمد الهربي والله ما رأيكم ما أعرف نعم حصري لا يكون الهراري الخبيث يدعو إلى الشرك ويدعو إلى نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس إذا علم أن هناك صلاة استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله تعالى نعم. يقول حسن الله إليكم بعض الناس إذا علم أن هناك صلاه استسقاء فانه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله تعالى فهل هذا مشروع لا الصوم من اجل الاستسقاء ليس مشروعا الا إذا وافق يوم الاثنين ويوم الخميس اما ان يصوم من اجل الاستسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالدعاء والاستغفار والصدقه عند الكسوف ولم يامر بالصوت نعم السلام الله اليكم الوالد يقول السائل اذا نسي الامام التكبيرات في الركعه الثانيه من صلاه الاستسقاء فهل يلزمه شيء لا التكبيرات الثانيه ما على تكبيره الاحرام تكبيرات الانتقال سنه ليس عليه شيء تكبير الاحرام هذه ركن وتكبيرات الانتقال هذه واجب وأما تكبيرات الجوائب هي سنة نعم بس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يتكلف الإنسان لبس الرداء لكي يقلبه في صلاة الاستسقاء حتى يطبق السنة أم أنه لا يشرع له ذلك ويقلب الشماغ بدلا عن الرداء يعني يحرم الاستسقاء ويصير الرداء وإزاءة هذا يتكلف كن عليه فإن كان عليه شيء يمكن قلبه يقلبه وإن كان ما مع, مع شيء يمكن قلبه فليس أي شيء أمانه يحفرده ويفرم من أجل الاستسطى فلا ولا ولا يؤمر به نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى والله بكل شيء محيط يقول كيف نفهم هذه الآية فهما سليما خاليا من الشبهة حياتٌ بعلم سخنواها الله بكل شيء محيط بعلمه نعم أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات يقول ما سر تقديم أهل الإيمان على أهل العلم في الآية لأن العلم الإيمان مقدمة يقال العلم الذي يطلب العلم هو ليس بمؤمن ما يحصل على لابد من الإيمان الإيمان هو الشرط الإيمان شرط في جميع الأعمال من طلب العلم وغيره نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فالحسنات هنا ما حيات للسيئات وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث القوم الذين يختلون بمحارم الله أنها سبب في ذهاب حسناتهم وإن كانت مثل جبال تهامة وإن كانت مثل جبال تهامة فكيف الجمع هنا حيث أشكل علي ذلك ما عندي يعني اللي قال الرسول أن السيات يذهبنا للحسنات وإن كانت الحسنات مثل جبال تهامة ما عندي عن هذا لكن الله جل وعلا قال واقم الصلاه طرد النهار وزلفا من الليل ان الحسنات لابن السيئات وسبب نزول الايه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه حصل منه مع امراه كل شيء إلا الجماع النظر واللمس وجاء تائبا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانزل الله هذه الايه واقم الصلاه طربي النار الفرائض يعني صلوات الفرائض واقم الصلاه طربي النار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فالذي يحافظ على الصلوات الخمس يكفر الله بها السيئات الصغائر اما الكبائر فلا تتكفر إلا بالتوبه لكن هذا في الصغائر النظر واللمس وال هال أو, أو الكلام مع المرأة على من الصبايح، أما الصبايح فلا بد من التوبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجر الأسود هو يد الله في الأرض، فمن استلمه فقد استلم يد الله. على اليمين الله يمين الله في الأرض، فهو يد الله يمين الله في الأرض. بمعنى أنه مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى وإلا فالله ليس منه شيء في الأرض من ذاته سبحانه وتعالى ولهذا قال فكأنما أن استلمه فكأنما, فكأنما صافح الله يعني تشكيه ما قال فقد صافح الله قال فكأنما هذا ليه تشكيذة. والله جل وعلا ليس من ذات شيء من في الأرض، نعم. أين هذا المبتستي، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ما هو وجه الاشكادي على هذا دعا صحيح ووارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو وجه الاشكادي نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا أحضر الدروس ونيتي في طلب العلم رفع الجهل عن نفسي وليس في نية تعليمه للناس فهل نية صحيحة؟ صحيحة لكنها ناقصة إنها ناقصة تنوي أنك تتعلم وتعلم الناس تكون عندك هذه النية تكمل عندك النية الصالحة ليتفقروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليه أن لهم يحذرون نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل سمى ابنته راما ثم تب يقول أحسن الله إليكم رجل سمى ابنته راما راما نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ثم تبين له أن معنى هذا الاسم آلهة الهندوس فهل يستمر على هذا الاسم اللي نعرف راما يصم مكان فيه جزيرة العرب أو بلد ليست عند المجلوس إذا تأثق أن أنا عند المجلوس يفرق هذا الاسم نعم صلى الله عليكم وسلم الوالد يقول السائل هل الخوف من الجن والشياطين يؤثر على إيمان المرء؟ الخوف من شرهم من أجل يستعيد من منهم ويحذر منهم؟ طيب أما الخوف منهم من أجل يخضع لهم ويذل لهم؟ هذا لا يجوز. أنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهباً اي خوفا فلا يخافهم ولكن يخاف من شرهم ويستعيد بالله من نعم. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي النصيحة لمن تعلق قلبه بالصور المحرمه ولم يستطع تركها مع محاولاته المتفردة النصيحة أن يبتعد عن الصور وأن يطمسها إذا كان عنده صور يطمسها أو يمجبها ويبتعد عنها اتعاداً كليا نعم الصلاة عليكم سماحه الوالد يقول السائل وإذا كان ينظر إلى صور النساء في التلفاز أو في الشاشات أو في فإنه يبتعد عن هذا يبتعد لا ينظر بهذه ال... هذه الشاشات التي فيها صور النساء السافرات أو الخليعات يبتعد عن هذه الأمور نعم الحسالة عليكم الوالد يقول السائل هل للمسلم أن يقول للكافر إذا دخل عنده في مكانه صباح الخير أو مرحبا أو أهلا بلغة هذا الكافر ويقصد بذلك ترغيبه في الإسلام لا محبة لهذا الكافر لا يبدأه بذلك فإن الكافر بدأه بذلك يرد عليه أما لا يبدأ الكافر بهذا. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا ابتدعني يهودي قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل أرد عليه التحية كاملة أم أتفي بعليكم؟ هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم يهود والنصارى فقولوا عليكم ولا تقولوا عليكم السلام رحمة الله وبركاته تقولوا عليكم بس لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم نعم انت حسن الله, الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على دينه الدلو على اله وصحبه